ومن عاد ومن حاد عنه يمينا او يسرا أو في سواء الجحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالم انك المشيد أما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعتهم ضلالة وكل ضلالة في النار الآن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لمن سيسي واشتم ليس بلوغ المرأة من أزيدة الأحكام للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله عليه باب الرخصة في العراية وبيع العصول والثمار عن زيد بن تابزي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العراية عن تباع بغرصها كيلا متفق عليه طبعاً ليه زي كله تعبث هذا زي خالد سمير يوم ما أن تباع بخص كذا بقول أصل لشريعة نيكا أتو دار خرمة بيستأنك تبيتن أو دار خرمة مقابل لك كان درباري واحد شيء لبر أو مساكين ایها جارا کن کاتیج جارا کن خورمان هوا، بودن وقت القص بیان میتونه بیشه نگم تری، برطابی لبوان رختی دار، بسیار شود کن شود کن جای کن نگم مطلقی بره درست هم قسم لبوه میگی درسته. اوج خاص برای آشنان که دینی استان معتیل لبو مصالحی مسلمانان مصلحتی فقیر و آشنان و لی مسلمین، طبعاً بی جان قبل قبل عندنا قدو رخص بالعليه ياخذها اهل بيت بخرص يا تمر ياكلونها رطبا رخصت ده العليسه كاهل بيتك كده كده بيخمن ان دي قرصين بقسط ياكلونها رطبا رطبا بيخون وانا بيريد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص ببيع العرايه بخرسها من التمر في أو ما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق متفق عليهم كيف يمكن أن يكون باشك دي الأخوان تنزوا السقلي كان من ذكر السيطة الخصول شبه بس ما بسي لي الكانسيا ما بسي لي يعني ما تداني أشارك أنا نك زياتر وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمال حتى يبدو صلاحها نهى البايع والمبتاع عبد الله يكون عمر زي قائل خوي لباق الشيبية فلما ذن بعمره قال ما يقدر ديا كوا بروبوم بقراشة تاوكو كوبينا قا لباق خيار لباق روشة ليه؟ ولشان هم أول نبي درجام نال إيجنابي بكرتين طبعا وفي رواية وكان إذا سئل عن صراحي قال حتى تذهب عهتها تاوكو كوا تأو كين لا gayni jarkas ba bashari khoy idan la fazi ziat law madidakri wa ala as ibn malik radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam ana al bi al thimali hatta tuzha bi gumbari khwas sallallahu alayhi wa salam la yato al mubaraza yaqul al salbi ka bi gumbari khwas qad gayki zia ka wa dalubun bifluj ta wakubbi nakah wa qilaw ma dha huwa sul bidagarin qala tahmaru ليه بكبرتي ياك شرنيه لو انايه برنامج كلمه الاولاد جي كسيبوني جايين به او دون من الى دو ونمورك لبرسايام بوا دياله طالما ما عندك شيء لو انايه بكسيبونيا باشي بوني برك هي شرنيه الى دو راند هذيك جايين بجري بالهبك يا خويتي براني اولاتي او شرنك هيك وقالوا رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود ده يا غمبري خاص صلى الله عليه وسلم قال غي كده لا كريني تاهو بي الحبي حتى حب لوجه حتى <سلام> <كوه ما مصرح>. <يا> شو شنو؟ إلّا تقيّد للذارب ما القرية حتى يسوى الدقاص ليت يا جينكى بجيبته. أو زبير زرذان شيشك مانيا. زورش الخمسة إلّا وصحوي من حبان والحاكم وعن ابن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة. فلا يحل لك ان تاخذه منه تاخذ منه شيئا بما تاخذ مال اخيك مال اخيك بغير حق دهبلزن اجاتوا برهمه كده براكاتكري فاصابت جائحه نخوشه كشندليده فلا يحل لك ان تاخذ منه شيئا ما دام نخوشه بما تاخذ مال اخيك بغير حق لكان اول اذا ما بيته مالي بخي حاق. وفي حق وبروادي ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بوضع الجوائح والله الجوائح للغارين بوضع لا دانس هل شفتك او او وقت دي ولا كنتوا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بتاع نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها للبائع الذي باع إلا الا ان يشترط المبتاع باش اه اذا هذه الخرمه يجدرس تؤبر تؤبر يعني تلقح فاذو تلقيح فثمرتها للبائع أو لما قال باعها كيا الذي باعها كيا بتشدي إلا أن يشتري المبدع بلام أجري الشرط أو أجر الشرط أو أو بقول راضي بلام بشتى كيا ان عنده شروطه أبواب السلام والقر والرهن تبع السلام والقرض هذولا يكاس بلام مهل عراق بيدل السلام غير عراق بيدل قرض عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عنو ما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة عبد الله يقول عباده يا أخواني أخوي لباش يقولون بعمر خواخر مجهشة مدينة وهم يسلبون احتمال السنة والسنتين الموسى يعني ذكر بعمر يعني قرد ذكر لبوصالك يعني دوس على دي كبرها مديت فقال من أسلم في في تمر في تمر هل يك في تمر لكن نقول ثمرة، ثمرة، ثمرة. ثمرة ثمرة لكن من أصل فيه ثمرة، اه، فاليوصل المعلوم ووزن المعلوم إلى أجري المعلوم كهذا هريج، وستي، برنامج باق بدها أوكي، سير شرط إلى ما كده معلوم بي أو أي تا ده. وزن بوزنه. بردوطاً صيراً بديه أو يوزناً برام إيخو المايان شريده با إلا أجل معلوم، وقتك شريده هذا أجلس يشريده أبو من أسرت شيئاً الرحمن بن أبزا وعبد الله بن رضي الله تعالى ما قال كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إما لقبت صلى الله عليه وسلم غنيمة منور دقت وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام. طيب. د. د. د. د. هذا نعم دك عربون ولاتي عجم واختلطت أنسابه نسب يعني كذكر بول على بكا مثلا أوه لجر عزامي وسجيني على أوينا لفارس جيني على كوردينا لعرب يعني أوينا له يعني قرأ أنباط أنباط نبط يعني كابلاك عرب مثلا تكلاتك دي لكرد لجر فارس أوينا نسبي تذكر بوا دلوك أوين دهات أو أو أو, أو قوم دهاتل وأنسلفهم في العنتة والشائري والزبيب، أما بقرة ما أدري، جن ما أدري، جز ما أدري، ميوج ما أدري، وفي الرواية والزيت، روم ما أدري، إلى أجل المسمى، لبكت الجد يا ركاو. قيل أكان لهم زرع، أي أوانة زرعتنه، قال ما كنا نسألهم عن ذلك، بس كم من ذكرتم؟ وعن نبي حرية رضي الله تعالى عنه أن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ أموال الناس يريد أداها أدى الله عنه ومن أخذها يريد اتلافها أتلافه الله هل يجمال خلق وقري يريد أداها بقرز وقري نيتي دان وابو أدى الله عنه لارجوا هاتجين من إدانه دين يريد أن يؤداه الله عنه يوم القيامة أجل الدنيا بدون بنزارة قد كاركذيا. نيتي ما او ما عندنا ما هو ما عندنا دو رق داو بيزورقة. مرت. فعشان او ومن أدى, أدى الله عنه ومن أخذها يريد يتلفها كالاك من زالها قدوه لقيمة فارسكوه دو لقيمة فارسكوه والله ساعد لينا كاتبه ايه؟ ما هي بياته؟ تقول الله هل الدنيا كسو كوي سفع له بخواه؟ هي الخير بركة لو في نسم وأن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قلت يا رسول الله إنا أولانا قديمة لو بزن من الشام عايشة لازاي خوات بيتند برميتن قالتوا ما فلان كاس اه اه قماش يعني لما ودي بزن يعني قماش يا غالي يا غالي مجوأ عموماً، فلو بعثت إليه فاخذت منه ثوبيني نسيئه إلى ميسره والله يجدق قماش لابني بقرد، فبعث إليه ثم تنعى تغمره من أكل أخرجه الحاكم والبيقي ورجاله ثقات، وعن أبي رياض رضي الله تعالى عنه، عن أبي بل إن إلية كحرام يعني هل أنا بقول دو دو أنا بقول إيه أنا بقول كوي نسيان أنا عن باب ما لا فرق يonder له بخزمانة وعن أبي رضي الله تعالى عنه قال, قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونة أجراه كذاك أسبق يانسعلش دعنا مقابل باركين. آية تواني سعره أو سعر البيان نبقي عليه بني تواني يركب بنبقة دي إذا كان مرهون أجل الله راح ولكن الدرة ولبن ولبن الدري عفوا ولبن الدري يشرب بنبقة دي إذا كان مرهونة وبه ما أشدي أجلاته لبود شيلهمه أو مرا أو وقتية تجي تغيه معذرة الله راح تاندهمو تواني شيله لي بخاتم وعلى الذي يركب ويشرب النفقه وهو يستوى آل قال قال الله الله الذي ينزل الى نفقه ويستوى نفقي ينزل الى نفقه ويستوى الذي ينزل الى نفقه ويستوى الذي ينزل الى بنزينه ويستوى الله خزمه الكاتم اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي غلق الرهن يستحقه المرتين اذا لم يقدر راينه أن يفتك به وقت مضروب لا يغلق أما الرهن اما وقت جبد على الرهن او راند لكنبي او راند دني عم دومان على كلمه بده ينهى عت دومان دي غلقه لدومان جبتين بترازيه حقيقيه وكبراء او رامي ينذبه شيء ين ين بده تكابره بكا اذا بقى اخرجوا رجعوا دوماكم ما ضر هذا كده كده دوما انشيه معلومات لدي سر ما رج من راهي اشترتك لا لا اغلق الراهل من صاحبه الذي رهنه لو غنموا وعلي غرمه بعد لو أو ما بس في الأخير هو بتؤمن ما بشيء لبوني كاتوا أو ما نقول كده لبوني أو سألني كده يسبر عندي كاتوا غرامي يا سيري كدايتي رأوا على قومي والحاكم ورجال وتقاد إلا عن المحبوض عند أبي داود وغيره إرساله وعن رافع إن, أن النبي صلى الله عليه وسلم استلب من رجل بكرة ين بكرة قصه وعشتله ذبيحان برقصهم ذن شيء فقال عليه إبل من ترى فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره فقال لا أجد إلا خيار رباية ولا أمنيزنا إلا ترسالين لي ذنبي دموع فقال أعطيه بله قرضهایی بده و تعاونی مدام می‌بیاد و برسی، فا این خیار ناسی احسن و مقطعان. بعضیانی خلک، بعضیانی کسی که قرضهای داده بله شرط که یه دیپزه نباش اشارات، نبا غیری اشارات، نه پیروی کوتی بیش مثلا پنزا و رقی داریم مثلا سعرش چجایی نیست و شاید سوپر سعرش چجایی دلیل پخو سعی دنبینی که ایپرادویشی بینی او کسکردنا با اشاراتش نگهش آری خود خوب لو بینی او داری زد؟ او اشارت آن آیان ناوینان یان با اشارت او ریباه اگر یان شد لون داری زد تاتر؟ نه او با خود سعی بینی با خود سعی بینی خوکرانیا خوکرانیا دو دست قازانس که همه پاره خوب لو بینتو آیا دو دستی سرکه؟ او خود خوب لو وعن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل قرض جر منفعة فهو ربا هل تنظر حديثك الضعيفة؟ قاعدنا شيء أصولي يوم لا يوجد شيء صحيح كل قرض جر منفعة هل قرضك؟ السوداء شيئين فهو الربا أو السوداء كثمات ديبو ثمان ديبو ولو شاهد ضعيف عن عبدالله بن عبيد عند البياقين، وآخر موقوف عن عبد الله بن سلام عند البخاري، ها آخر موقوف، هذا يا سلام لكن بلاه البخاري، لو يقول المعنى باب التفليس والحجر آه عن أبي بكر بن عن أبي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ادرك ما له بعينه عند رجل قد افلس فهو احق به من غيره متفق عليه اتو دبيني سارك ابداعيت لما الله تعجيك لهم افلاشه لم يلتشل يبوه ما اغلق لك نتي دعاء افلاح سكر دو اتو اول ساره قلتها امتشي بقرانيو يعني افلاشتت افلاشتتا سارك افلاشتا قابلاء فارقينة دعيه دو دفتارا بزورقين دعيه قدوانة دينه دو ما يسو افلاح سكر سير مع او اش جمالك يديرني سعر ياخذ له ماله دتاني بيزور اخي خد بقرني وا اوك بيعي ورجتبو سعر ياخذ له ماله نقص اللي بصعبر بلي نقص اللي بصعبر او شت بقات تصلي اذا وقت الشر ابيتن او دقي بسد رزق يكرمه أو دقي يقول لي رزق رزق وجهه الشمانيه بس عندك غير لباب ويسقي بلاستيك بس اني في القسيم اول بلان بالشرعا دبيب الروس اي فهو أحق بي من غيري متفقون عليه ورواه أبو داود ومالك من روايه ابن بكرم عبد الرحمن مرسلا بلفظ أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي بتاعه ولم يقضي الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه أو أحقبه وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء قال الحديب حديثه موصليه نجدونه أيما رجل باع متاعا هنيك كلاش خبرشت فأفلس الذي بتاعه جاي إفلس ولم يقضي الذي باعه من ثمانيه شيئا فهذا كيف هذا يا ابو هشتا متاعه بعيني مالكي بهماشت اعمال مالكي يقول ديته والله فهو احق به بكل شاين تروربه وان مات المشتدي اجا مشتدي كامل فصاحب المتاعي اسوة الغرامة اجا مشتدي كامل اوكي اوكي اوكي اوكي اوكي اوكي نصبه اوكي يبيني سدب على ابوه كادار يذكر شيئا، كادار يذكر شيئا، آه، ذكر شيئا. أو توزيع وصله البديقي وضعبه تبع بدعود. ابو داود بن ماجه من رواية عمر بن قال أتينا أبا هريره رضي الله تعالى عنه في صاحبنا قد أبلس. ما فقال لا قضينا بكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والله امن حكمت على بينكم بينكم كان لبينكم بين بيني, بيني خوي صلى الله عليه وسلم من افلس او مات يبقى افلاسك ديان مد توجد رجل متاعه بعينه دعاء او كسا قال يا اخي خوي ديته كالا فهو حقه هو صحيح انت لا هذه كرتوا نص دري أبي بكرية كري عبد الرحمنية كري أبو بكرية بلى لو يقول تي مرسلا فنيدي فهو حقه هو حاكم أبو داود هذه زيادة يذكر الموت هرس هذا أبو داود ضعيف معناه وعن عمري بن النبي رضي الله تعالى نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته كاد كاد جابق طري دايتك شي بقر اي شيته بيداته كاد ما يداته تقدر خوي ويلي لكاد ايق ارضي خوي داتو في قصي لكوت بدون دون دون دم و وعقوبته واشتاني عقوبه شزادانيش لن ادعي روى ابو دود المساء يعلق ويقال يا صاحب عباس وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال اصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في امانه الدعاء كسكت لسديه في قمره صلى الله عليه وسلم كما نمى يفرش من امامك فرش ابو فكتر دينه كان آه... كقرد يجول على السلم، كان أول رسول الله صلى عليه يلا بروني يا ربي فتصدق الناس عليه خلق زور تصد خيلهم ولم يبلغ ذلك وفاءيني. بل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم برون بمن وليس لكم إلا ذلك لو يزيعترنية. غرمك وعن كعب ابن مالك رضي الله عن ابن كعب وعن ابن كعب ابن مالك عن ابي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاد ما له وبعو يدين كان عليه في خمدي خوي صلى الله عليه وسلم أو ما عليه كوا لأي معاد أي احتجاج هذا احتجار بقول حجه يا سلام حجه يا سلام حجه ده انا وين كسارك لو انا ما كنتش قبل الزمن يا غسكيا ايش لا و حجه يا سلام ما ماليه بكارتن وباعوا ايدين كان عليه وكاوكج بلجت تدين مع له معني ونيه باربو كلام مو مش اا ايش الشيء اللي بلجت كان عليه بلا ما قرسك يا ابو روى ذلك الصحوه الحاكم واخرجه ابو داوود والمسلم ورجع ارساله فالمذكره ابي عمر رضي الله تعالى عنهما قال اردت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد وانا ابن أربعة عشر سنه كي بدر سعد كان دائما و بیاهم برام اجازه نی کشورشونه، فرما میجویزی؟ بیاهم بری خواستم امّن اجازه داد و رجعت یه دام کردم. و عورت دو عليه يوم الخندق و ابن خمسه عشر سنه ورام لباز صادر لشري خندق. ثم فاجازني. ای باشه یکنار لونی پسر کردم. او تسالقی لبایی بیواعه. هنیا نه. او کرینو پلوسته. این لصاع دی لا يعني وفي فلم يجزني ولم يرني بلاغته اذا زين دم وقالوا كبالغ بوينه صحا وعن عطيه القلاديه رضي الله تعالى عنه قال عرضنا على النبي يوما يوما أما أما صلى الله عليه وسلم يوم قريضة. أما أما أما النشان ده لا الله عز قريضة. فكان من أنبت قتل. بن فكان من أنبت قتل. هل يكبر تبود عنكش؟ يعني ومن لم ينبت خل سبيله هل يكشش؟ برناتبوا كاتبالغنا بوا الرقام لها بروة فكنت ممن لم ينبت فخل لي سبيلي أمن يقلقى نبو كوار الرقام لها بروة لعنى المصرمان هو يقلق هذه الكاملة حديث رواه القرس وصحوه ابن حبان والحاكم وقال على سط الشيخين وعن عمري بن شعيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عمر بن شعيب عن نبي عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها درسني أبد يأ... يأ... أ... كاريك يعني يأ... يأ... بيرمتش يكشيب له إلا بإذن من زينجي أو شخص يزوريه سلام يقرأ لما لي خوي قطعا اوانيا مالي لي شخص يخوي كميدات أو قطعا يخوي دي في principio ذاك درستا بلاه أو باري غيريبي Kala maalaya ke merdeka'yı deydağate lavaydı rüzniye biydağdı. Ewa yekduz. Ewa neyke ve lavazifeşin. Aya vazifeke parayi koydu. Ya parayi koyu niyen. Asıl vaya parayi oldu. Cyanın nek parayi koyu ve taktemeye bitin. Asabiye oyluyuna kibiri olaya man la vazifeyma. İjdekem bu kabili. Ve bilavzin. Lâ juzulil mar'ati amrun imaliha. Afredt iz kâleçine le maalaki koy. İdâ meleke zavjuha ismatuha. كاتب تاتيك ميردكيتي اسمتي ميردكيتي روال خمسة واصحاب السلان إلا الترمذي وصحاو الحاكم وعن قبيصة بن مخالق الهلالية رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة سؤال كردن لبو كزنيا زائزنيا ودرزنيا إلا لبو سيكزنلي الرجل تحمل حمالة أوينسيته مشي أتود تيج نفرك كجلاه أتود تيج نريه وصيده بينه سلباشة أم نسنا نخردك كمودني نسنا زميمن أم نخردك كمود بدو ترى بارو بو ها بارو بو بيد بارو بو إيه بارو بارك الله به كاريو خراوزي له إيه خراوزي انا بقول لك انا كنت اقول لك لو كنت اقول لك انا كنت اقول لك انا كنت اقول لك انا كنت اقول دفتر انا كنت اقول لك انا ني انا دروس فكرناه لا يخلك أو يكاك والله أو فلان شو يعني هذا لا لا حتى بيني شكون زاني عمل بيشكيه عمل بيشكيه كاك ده تا چند کلا دفتر اوهی دمینستن باغش دقتی دلایدل که باهم خونه رویش می‌مایه و اون دی‌خالکه یارم متقام ده نم مجبوریشی نمی‌توند مجبوریشون دلایدل عالی می‌تونه حس کنه باید خود اون دی جان سیتار کسی لودیکا کامن دفتر و نیوگلما قبل اوهی وند رویش می‌کنه باغش لودیکا کا حلبو حساب که حلبو آمین هر دنیو من داورخی دیوود خبر داد کننده دفتر کویوگ ده من داورخی خبر يان بارو بوب كاباستان تحمل تحمّل فحلد فحلّد له المسألة حتى يصيبها يصيبها ثم يمسك توقفوا كارك علني تك علمو ده إبراد وستا ورجل أصابت وجارحة يك جستوشي كوشن دموه نخشش على إيران بس إيران يا هندستان يان إفلاسيك ديال مين لسه خير لسه اجتاح ماله مالكهم الرؤيش إنسينا ما لأنه يبقى أن يا، ما يوضي يعلمتي بريكة نتوسر فيه يا أخي فحلت له المسألة حتى يصيب قيام من عيش تأكد مسقوطي رجالي أخي نزد كويسا ننبري ولا تأكد مليون يرد نفسي أخي ورجل أصابت فاقة يججشتوشي قاعد قريلشي دابتن حتى يقول ثلاثة من دو الحجة من قومه قد لقد أصابت أولان الباقات على لولو حتى أوغستيجز لها اللي عقل لها اللي يخوي فلاك كذا بقى فقيلة يتيئة نيل الخور دخاني من يخاطرني أنا أنا ده فحل لو المسألة قال سبحانك اللهم بحمدك لا إله إلا أنت نستخلك ونتوب إليك وآكل دعوانا الحمد لله رب العالمين